وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا اعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات وأكلم ربي خمسة أطهر بدني بصلاة بوضوء.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 للفقراء المساكين اعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم اروضها وبحب الله أصبرها اتذكر اخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها دنيا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر اصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق, فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهاداتين شهادة واللائن اقامه الصلاه اتاه الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا